موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إننا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغمياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يَاعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّفَتَأَنَّ اللَّهَ مِن أَهْلِيكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحنفون بالله لكم إذا قردن إليهم لتعرفوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يفسدون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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفر يُفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الْدَوَائِرُ عَلَيْهِنَّ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَتَخَذُ مَا يُفِقُ قُرْبَاتٍ وَيَتَتَخَذُ مَا يُفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها الفوز العظيم، ومن حولكم من الأعراب نافقون، ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.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 129-خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم بِهَا وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبابه ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالِلِ الغيظ والشهادة فيُنَبِّئُكُم بما كُنتم تَعْمَلُونَ وآخرونَ مُرْجَوٌّ لِأَمِلَّ اللَّهِ إِنَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَأَفْرَأَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فيه رجال يحبون أي يتطهرون والله يحب المطهرين أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُمْ عَلَى كَوَامِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسَّسَ خير أن من أسس بنيانه على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريدة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 أرواكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنامون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنون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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّؤَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ ما يتقون. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ